بدك وشو بدك كون انا أنا ولا مش أنا مين ما بدك أنا بكون إلا أنت Fikun hein an agatar es ilo Fikun meznoon awa il jo mram do Fikun hein an agatar es ilo Fikun meznoon awa il jo mram do Fikun ene يعني أنا وياك نيلة نم نهوك. يا صوت بلا صدى لا يعني انا وياك من بدك؟ حبيتك وبديتك على حالي وانا مفكر اني على قلبك غالي ولا بالي اذا حبيتك وبديتك على حالي وأنا مفكر اني عقلبك غالي اذا حياتك عادي ما Nie, nie, nie, nie, nie, nie, ma nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie,